لَمَّا رَأَوْا غُزْلَ فَتًى سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ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 فستعلمون مَنْ هُوَ فِي ضلال مبين قُلْ أَرَأَيْتُمْ إن أَصْبَحَ ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير مبدون وإنك لعلى خلق عظيم 119. فستبصروا ويبصرون 110. بأيكم المفتون 111. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع 111. ودوا لو تدهن فيدهنون 112. ولا تطع كل حلاف مهيم 113. هماز مشاء بنميم 114. من مناع للخير معتد أثيم وُتِلَ لِلْبَعْدِ ذَلِكَ زَنِيمٌ أَن كَانَ زَمَانٌ وَبَنِيدٌ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ